etir. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نبتده إن شاء الله اليوم بتفسير الجزء الرابع من كتاب المختصر في التفسير يقول الله تبارك تعالى كل طعام كان حلا لبني إسرائيل الآية قال في التفسير جميع الأطعمة الطيبة كانت حلالا لبني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 فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى الكذب على الله بعد ظهور الحجة بأن, بأن ما حرمه يعقوب عليه السلام حرمه على نفسه من غير تحريم من الله فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بترك الحق بعد ظهور حجته.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 هذا البيت علامات ظاهرات على شرفه وفضله كالمناسك والمشاعر ومن هذه العلامات الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما أراد رفع جدار الكعبة ومنها أن من دخله كان آمنا لا يناله أذاه ويجب لله على الناس قصد هذا البيت لأداء مناسك الحج فمن كان منهم قادرا على الوصول إليه ومن جحد فريضة الحج فقد كفر بالله والله غني عن هذا الكفر وعن العالمين أجمعين قل يا أهل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 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما يقولونه وتقبلون رأيهم فيما يزعمونه يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما فيهم من الحسد والضلال عن الهدى فوائد من الآيات أولا كذب اليهود على الله تعالى وأنبيائه ومن كذبهم زعمهم أن تحريم يعقوب عليه السلام لبعض الأطعمة نزلت به التوراة ثانيا أعظم أماكن العبادة وأشرفها البيت الحرام فهو أول بيت وضع لعبادة الله وفيه من الخصائص ما ليس في سواه ثالثا وجوب الحج على كل مسلم عاقل بالغ قادر ولا يجوز لمن تحققت فيه الشروط أن يؤخره بلا عذر.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 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خافوا ربكم حق المخافة وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه وشكره على نعمه واستمسكوا بدينكم حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك واتقموا <تصفيق> بحدد الله جنيعه ولا تقرقوا وانتروا نعمة الله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 وتسود وجوه الكافرين من الحزن والكآبة فأما الذين سودت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال توبيخا لهم أجحتم توحيد الله وعهده الذي أخذ عليكم بألا تشركوا به شيئا بعد تصديقكم وإقراركم فذوقوا عذاب الله الذي أعده لكم بسبب كفركم. ومن الذين واما الذين بيضت وجوههم فمقامهم في جنات النعيم خالدين فيها ابدا في نعيم لا يزول ولا يحول إِلْكَ اللَّهِ نَكْبُرُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ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 ثانيا الاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بهديهما أعظم وسيلة للثبات على الحق والعصمة من الضلال والافتراق ثالثا الافتراق والاختلاف الواقع في هذه الأمة في قضايا الاعتقاد فيه مشابهة لمن سبق من أهل الكتاب رابعا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن به فلاح الامه وسبب تميزها ولله تعالى ما في السماوات وما في الأرض والى الله تبتعهم ولله تعالى وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض خلقا وامرا وإليه تعالى يرجعون يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم كنتم خير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 من اهل الكتاب قليل يصدقون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واكثرهم هم الخارجون عن دين الله وشريعته ومهما كان منهم من عداوة فلن يضروكم أيها المؤمنون في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذن بألسنتهم من الطعن في الدين والاستهزاء بكم ونحو ذلك وإن قاتلوكم يفروا منهزمين أمامكم ولا ينصرون عليكم ابدا ضرب عليهم بحبل من الله الهوان والصغار محيطا باليهود مجتمعاً عليهم أينما وجدوا فلا يأمنون إلا بعهد أو أمن من الله تعالى أو من الناس ورجعوا بغضب من الله وجعلت عليهم الحاجة والفاق محيطة بهم ذلك الذي جعل عليهم بسبب جحدهم بآيات الله وقتلهم لأنبيائه ظلما وذلك أيضاً بسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود الله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 أهل الكتاب متساوين في حالهم بل منهم طائفة مستقيمة على دين الله قائمة بأمر الله ونهيه يقرؤون آيات الله في ساعات الليل وهم يصلون لله كانت هذه الفئة قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أدرك منهم هذه البعثه أسلم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقوم بالمعروف. ويتارعون في الخيرات واولئك من الصالحين يؤمنون بالله واليوم الآخر ايمانا جازما ويأمرون بالمعروف والخير وينهون عن المنكر والشر ويبادرون إلى أفعال الخيرات ويغتنمون مواسم الطاعات أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وما يفعله, من خير إن والله وما يفعله هؤلاء من خير قليلاً كان أو كثيراً فلن يضيع عليهم ثوابه ولن ينقص أجره والله عليم بالمتقين الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهية لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها. فوائد من الآيات اولا أعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها بعد الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثانيا قضى الله تعالى بالذل على أهل الكتاب لفسقهم واعراضهم عن دين الله وعدم وفائهم بما أخذ عليهم من العهد ثالثا أهل الكتاب ليسوا على حال واحدة فمنهم القائم بأمر الله المتبع لدينه الواقف عند حدوده وهؤلاء لهم أعظم الأجر والثواب وهذا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رابعة فضل الاستقامة على دين الله وعمل الصالحات ومنها تلاوة القرآن والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن الذين كفروا لم تغي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا بالله ورسله لم تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن ترد عنهم عذابه ولن تجلب لهم رحمته فلستزيدهم عذابا وحسرة وأولئك هم أصحاب النار الملازمين لها مثل <تصفيق> ما وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهِ وَلَا أَنْفِحْ أَنْفُسَهُمْ مَا مثل ما ينفقه هؤلاء الكافرون في وجوه البر وما ينتظرونه من ثوابها كمثل ريش, كمثل ريش فيها برد شديد أصابت زرع قوم ظلموا أَنفُسَهُمْ بالمعاصي وغيرها فأتلفت زرعهم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 أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا أخلاء واصفياء من غير المؤمنين تطلعونهم على أسراركم وخواص أحوالكم فهم لا يقصرون في طلب مضرتكم وفساد حالكم يتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم قد ظهرت الكراهيه والعداوه على السنتهم بالطعن في دينكم والوقيعه بينكم وافشاء اسراركم وما تكتمه صدورهم من الكراهيه اعظم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 انتم يا هؤلاء المؤمنون تحبون اولئك القرية. وترجون لهم الخير وهم لا يشفونكم ولا يرجون لكم الخير بل يبغضونكم وأنتم تؤمنون بالكتب كلها ومنها كتبهم وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على نبيكم وإذا التقوكم قالوا بأسنتهم صدقنا وإذا انفرد بعضهم ببعض عضوا أطراف أصابعهم غما وغيظا لما أنتم عليه من الوشدة والاجتماع الكلمة وعزة الإسلام ولما هم عليه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 وان غدوت من نهلك تفوض المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم واذكر ايها النبي لما خالف بعض المؤمنين امر الله ورسوله وذلك حين خرجت من المدينه لقتال المشركين في غزوه احد حيث أخذت تنزل المؤمنين مواقعهم من القتال فبينت لكل واحد منزله والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم فوائد من الآيات أولا ما يبذله الكافر في أوجه البر لا ينفعه عند الله لأنه لم يحقق شرطها من الإيمان بالله تعالى واتباع شرعه ثانيا نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين وجعلهم أخلاء وأصفياء يفضى إليهم بأحوال المؤمنين وأسرارهم ثالثا من صور عداوة الكافرين للمؤمنين فرحهم بما يصيب المؤمنين من بلاء ونقص وغيظهم إن أصابهم خير رابعا الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكون بالصبر وعدم إظهار الخوف ثم تقوى الله والأخذ بأسباب القوة والنصر إِنَّ <تصفيق> مِنَ اذكر أيها النبي ما وقع لفرقتين من المؤمنين من بني سلمة وبني حارثة حين ضعفوا وهموا بالرجوع حين رجع المنافقون والله ناصر هؤلاء بتثبيتهم على القتال وصرفهم عما هموا به وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في كل أحوالهم ولقد انقركم الله بذل وأنتم فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله على المشركين في معركة بدر مع قله عددكم وعتادكم فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه عليكم للمؤمنين اذكر أيها النبي حين قلت للمؤمنين مثبتا لهم في معركة بدر بعدما سمعوا بمدد يأتي للمشركين الم يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منه سبحانه لتقويتكم في قتالكم بلى إن من طول هذا go uh -huh.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 الحكيم في تقديره وتشريعه من الذين أو هذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر أراد الله به أن يهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل ويخزي طائفةً أخرى ويغيظهم بهزيمتهم فيرجعوا بفشل وذل ليس لك من شيء أو يقوب عليهم أو يعزلهم فإنهم ظالمون لما دع الرسول على رؤساء المشركين بالهلاك بعدما وقع منهم في أحد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 الذين بالله واتبعوا رسوله تجنبوا اخذ الربا زياده مضاعفه على رؤوس اموالكم التي اقرضتموها كما يفعل اهل الجاهليه واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون ما تطلبون من خير الدنيا والآخرة واتقوا وجعلوا بينكم وبين النار التي أعدها الله للكافرين به وقاية، وذلك بعمل الصالحات وترك المحرمات. وأطيع الله ورسوله لعلكم ترحمون. وأطيع الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لعلكم تنالون الرحمة في الدنيا والآخرة. فوائد من الآيات اولا مشروعية التذكير بالنعم والنقم التي تنزل بالناس حتى يعتبر بها المرء ثانيا من أعظم أسباب تنزل نصر الله على عباده التزام التقوى والصبر على شدائد القتال ثالثا الأمر كله لله تعالى فيحكم بما يشاء ويقضي بما أراد والمؤمن الحق يسلم لله تعالى أمره وينقاد لحكمه رابعا الذنوب ومنها الربا من أعظم أسباب خذلان العبد ولا سيما في مواطن الشدائد والصعاب خامسا تقوى الله تعالى وطاعته من أعظم أسباب رحمة الله للعبد ولطفه به وسائعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها السماوات والأرض عزة للمتقين إلى فعل الخيرات والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات لتنالوا مغفرة من الله عظيمة وتدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض الله للمتقين من عباده الذين ينفقون في السراء والضراء والشاغبين الغيظ والعافين عن الناس والله يشق المحسنين المتقون هم الذين يبذلون اموالهم في سبيل الله في حال اليسر والعسر والمانعون غضبهم مع القدره على الانتقام والمتجاوزون عمن ظلمهم والله يحب المحسنين المتصفين بمثل هذه الأخلاق والذين إذا فعدوا فاحشة ظلموا الذين إذا فعلوا كبيرة من الذنوب أو نقصوا حظ أنفسهم بارتكاب ما دون الكبائر ذكروا الله تعالى وتذكروا وعيده للعاصين ووعده للمتقين وطلبوا من ربهم نادمين ستر ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله وحده ولم يصروا على ذنوبهم وهم يعلمون أنهم مذنبون وأن الله يغفر الذنوب جميعا أولئك جزاؤهم عصاة من ربه. المتصفون بهذه الصفات الحميدة والخصال المجيدة ثوابهم أن يستر الله ذنوبهم ويتجاوز عنها ولهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار مقيمون فيها أبدا ونعم ذلك الجزاء للعاملين بطاعة الله قال من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 غَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمنوا مِنْكُمْ شهداء وَاللَّهُ لا يحب الظَّالِمِينَ إِنْ أَصَابَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ جِرَاحٌ وَقَتْلٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَدْ أَصَابَ الْكُفَّارَ جِرَاحٌ وَقَتْلٌ مِثْلَ مَا أَصَابَكُمْ والأيام يصرفها الله بين الناس مؤمنهم وكافرهم بما شاء من نصر وهزيمة لحكم بالغه منها ليظهر المؤمنون حقيقة من المنافقين ومنها ليكرم من يشاء بالشهادة في سبيله والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله فوائد من الآيات أولا الترغيب في المسارعه إلى عمل الصالحات اغتناما للأوقات ومبادرة للطاعات قبل فواتها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 ثالثا النظر في أحوال الأمم السابقة من أعظم ما يورث العبرة والعظه لمن كان له قلب يعقل به رابعا يتميز المجاهدون في سبيل الله عن المشركين برجاء ثواب الله تعالى ونصره وإن تساووا معهم فيما ينالهم من الألم والأذى لا يا إخواني الذي يعني يحب أن يبقى معنا ويداوم معنا يقول لي ونحضر له نسخة إن شاء الله لأنه إحنا جبنا نسخ خمستاشر نسخة لكن في ناس أخذوها ولم يرجعوا الله ينفحهم بها نحن إن شاء الله لكن من أراد أن يحضر ويبقى معنا يبشر إن شاء الله يأخذ نسخة يا شك حجرة وحبه قبله على خشمي إن شاء الله بس إحنا يجي, يجي كل أهل يفردس ويفشره بس بالخير وليمحص الله الذين امنوا وينحق الكافرين ومن هذه الشكم تطهير المؤمنين من ذنوبهم وتخليص صفهم من المنافقين وليهلك الكافرين ويمحوهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنه ولما يعلم الله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 ايها القوم فقد رايتموه وانتم ترضون ولقد كنتم ايها المؤمنون تتمنون لقاء الكفار لتنالوا الشهاده في سبيل الله كما نالها اخوانكم في يوم بدر من قبل ان تلاقوا اسباب الموت وشدته فها قد رأيتم في يوم أحد ما تمنيتم وأنتم تنظرون له عيانه ولما شاع في الناس يوم أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أنزل الله معاتبا من قعد من المؤمنين على القتال أنزل الله معاتبا من قعد من المؤمنين عن القتال بسبب ذلك فقال وما محمد الا رسول قَدْ خَلَتْ مِنْ وَقَالَدْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِدْ عَلَى أَعْقِبَيْهِ فَأَنْ يَقُضَّ اللَّهَ شَيْئًا وَفَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ مِنْ جِنْسِ مَنْ سَبَقَهُ من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 وما كانت نفس لتموت إلا بقضاء الله بعد أن تستوفي المدة التي كتبها الله وجعلها اجلا لها لا تزيد عنها ولا تنقص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 وما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز وتجاوزنا الحدود في أمرنا وثبت أقدامنا عند ملاقات عدونا وانصرنا على القوم الكافرين بك فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم وأتاهم الثواب الحسن في الآخرة بالرضى عنهم والنعيم المقيم في جنات النعيم والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم فواعد من الآيات أولا الابتلاء سنة إلهية يتميز بها المجاهدون الصادقون الصابرون من غيرهم ثانيا يجب أن يرتبط الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه بأحد من البشر مهما على قدره ومقامه ثالثا أعمار الناس وأجالهم ثابتة عند الله تعالى لا يزيدها الشرس على الحياة ولا ينقصها الإقدام والشجاعة رابعا تختلف مقاصد الناس ونياتهم فمنهم من يريد ثواب الله ومنهم من يريد الدنيا وكل سيجازى على نيته وعمله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 هؤلاء الكافرون لم ينصروكم إذا أطعتموهم بل الله هو ناصركم على أعدائكم فأطيعوه وهو سبحانه خير الناصرين فلا تحتاجون لأحد بعده سنلقي في قلوب الذين كفروا وعببنا نشرتوا باللهنا. سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله الخوف الشديد حتى لا يستطيع الثبات لقتالكم بسبب إشراكهم بالله آلهة عبدوها بأهوائهم لم ينزل عليهم بها حجه ومستقرهم الذي يرجعون إليه في الآخرة هو النار وبئس مستقر الظالمين النار وَلَقَدْ صَدَقَتُمُ اللَّهُ وَعَدَاهُمُ تكسونهم بإذنه حتى إذا بشلتم وتناجعتم في الأمر وعطيتم من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 فيظهر المؤمن الصابر على البلاء ممن زلت قدمه وضعف نفسه ولقد عطى الله عنكم مرتكبتموه من المخالفة لأمر رسوله والله صاحب فضل عظيم على المؤمنين حيث هداهم للإيمان وعفى عنهم سيئاتهم وأثابهم على مصائبهم إذ تصعدون ولا على أحد اذكروا أيها المؤمنين حين كنتم تبعدون في الأرض هاربين يوم أحد لما أصابكم الفشل بمخالفة أمر الرسول ولا ينظر أحد منكم لأحد والرسول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين قائلا إلي عباد الله إلي عباد الله فجازاكم الله على هذا الما وضيقا يتبعه ألم وضيق بما فاتكم من النصر والغنيمة أولا وبما شاع بينكم من قتل النبي ثانيا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 والسير في أهوائهم فعاقبة ذلك الخسران في الدنيا والآخرة ثانيا القاء الرعب في قلوب أعداء الله صورة من صور نصر الله لأوليائه المؤمنين ثالثاً من أعظم أسباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا والطمع في مغانمها رابعا ومن أسباب الهزيمة في المعركة مخالفة قائد الجيش وعصيان أمره خامسا عناية الله تعالى بأوليائه في كل أحوالهم حتى فيما ينزله بهم من بلاء وامتحان ثم أنزل عليكم من بعد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 من نيات ومقاصد ويميز ما فيها من ايمان ونفاق والله عليم بالذي في صدور عباده لا يخفى عليه شيء منها إن, <تصفيق> إن الذين تغلوا منكم يوم التقى الجمعان إنما تذل لهم الشيطان ببعض ما تتقوا ولقد لعف الله عنهم إن الله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 تبعوا رسوله لا تكونوا مثل الكفار من المنافقين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره ويقولون لأقاربهم إذا سافروا يطلبون رزقا أو كانوا غزاة فماتوا أو قتلوا لو كانوا عندنا ولم يخرجوا ولم يغزوا لم يموتوا ولم يقتلوا جعل الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزدادوا ندامه والله وحده هو الذي يحيي ويميت بمشيئته لا يمنع قدره قعود ولا يعجله خروج والله بما بصير لا تخفى عليه أعمالكم وسيجازيكم عليها ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لنغفرة لنغفرة من الله ركبة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم أيها المؤمنون ليغفرن الله لكم مغفرة عظيمة ويرحمكم رحمة منه هي خير من هذه الدنيا وما يجمع أهلها فيها من نعيمها الزائل فوائد من الآيات أولا الجهل بالله تعالى وصفاته يورث سوء الاعتقاد وفساد الأعمال ثانيا عناية الله تعالى بأوليائه وحفظه لهم في كل أحوالهم ثالثا آجال العباد مضروبة محدودة لا يعجلها الإقدام والشجاعة ولا يؤخرها الجبن والحرص رابعا من سنة الله تعالى الجارية ابتلاء عباده ليميز الخبيث من الطيب خامسا من أعظم المنازل وأكرمها عند الله تعالى منازل الشهداء في سبيله ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله بشارون ولئن مدتم على أي حال كان موتكم أو قتلتم في سبيل الله فإلى الله وحده ترجعون جميعا ليجازيكم على أعمالكم اننا رحمه من الله بمنه فلو كن تفضلا علي والقللما فطر من حولك اعف عنهم لهم وشاورهم في الأمر فإذا بسبب رحمة من الله عظيمة كان خلقك أيها النبي سهلا مع أصحابك ولو كنت شديدا في قولك وفعلك قاسي القلب لتفرقوا عنك فتجاوز عنه عنهم تقصيرهم في حقك واستغفر لهم فيما بينهم وبين الله وشاورهم فيما يحتاج إلى مشورة فإذا عزمت على أمر بعد المشاورة فامضي فيه وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين عليه فيوفقهم ويؤيدهم إن يمنصركم الله فلا غالب لكم وإن يقضلكم فمن الذي يمنصركم من بعده وعلى الله المؤمنون إن الله إن يؤيدكم الله بإعانته ونصره فلا أحد يغلبكم ولو اجتمع عليكم أهل الأرض وإذا ترك نصركم ووكالكم إلى أنفسكم فلا أحد يستطيع أن ينصركم من بعده فالنصر بيده وحده وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه وما <تصفيق> كان ما كان لنبي من أنبياء الله أن يخون بأخذ شيء من الغنيمة غير مختصه به الله ومن يخن منكم بأخذ شيء من الغنيمة يعاقب عليه بأن يفضح يوم القيامة فياتي حاملا ما أخذه أمام الخلق ثم تعطى كل نفس جزاء ما اكتسبته تاما من غير منقوص وهم لا يظلمون بزيادة سيئاتهم ولا بنقص حسناتهم أفمن اتبع القرآن الله كمن لا يستوي عند الله من اتبع ما ينال به رضوان الله من الإيمان والعمل الصالح ومن كفر بالله وعمل السيئات فرجع بغضب شديد من الله ومستقره جهنم وساءت مرجعا ومستقره كند الله والله هم متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الآخرة فالمتبعون لرضوان الله ينزلون الجنة بحسب درجاتهم فيها والمتبعون لما يسقط الله ينزلون النار بحسب دركاتهم فيها والله بصير بما يعملون لا يخفى عليه شيء وسيجازي كلا بعمله لقد من الله على المؤمنين إذ بعد وقد أنعم الله على المؤمنين وأحسن إليهم حين بعث فيهم رسولا من جنسهم يقرأ عليهم القرآن ويطهرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة ويعلمهم القرآن والسنة وقد كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في ضلال واضح عن الهدى والرشاد أولئنا أصادتكم مصيبة قد أصدتم فيلم عند الحكام من عند أنفزك بس تطلع عليك طيب يا أخي القرآن واضح سبحان الله بس الناس لا بتحطها بفلان وعلام طيب عندما أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة حينهزمتم في أحد وقتل منكم من قتل قد أصابتم من عدوكم ضعفيها من القتلى والأسرى يوم بدر قلتم من أين أصابنا هذا ونحن مؤمنون ونبي الله فينا قل أيها النبي ما أصابكم من ذلك جاءكم من عند أنفسكم حين تنازعتم وعصيتم الرسول إن الله على كل شيء قدير فينصر من يشاء ويخذل من يشاء فوائد من الآيات أولا النصر الحقيقي من الله تعالى فهو القوي الذي لا يحارب والعزيز الذي لا يغالب ثانيا لا تستوي في الدنيا حال من اتبع هدى الله وعمل به وحال من أعرض وكذب به كما لا تستوي منازلهم في الآخر ثالثا من فضل الله ومن على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من جنسهم يأذفونه ويأنسون به ويسهل عليهم التعلم منه والاقتداء به رابعا ما ينزل بالعبد من البلاء والمحن هو بسبب ذنوبه وقد يكون ابتلاء ورفع درجات والله يعفو ويتجاوز عن كثير منها وما صابكم يوم التقل وما حدث لكم من القتل والجراح والهزيمة يوم أحد حين التقى جمعكم وجمع, وجمع المشركين حين التقى جمعكم جمعكم جمعكم ليش أشعر الله التقى جمعكم فعل يصير هذا الثاني حين التقى جمعكم وجمع علم معه يعني يقصد يمكن طيب لكن يعني على العطف بتكون مضمون وما حدث لكم من القتل والجراح والهزيمة يوم احد حين التقى جمعكم وجمع المشركين فهو بإذن الله وقدره لحكمة بالغة حتى يظهر المؤمنون الصادقون وليعلم الذين يظهر تكون الذين لما قيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عن محارمكم وحمية لقومكم قالوا لو نعلم أن فعلكم هذا قتال كما يكون القتال لاتبعناكم ولكنكم تلقون بأنفسكم إلى التهلكه هم في حالهم وقتئذ أقربوا إلى ما يدل على كفرهم مما يدل على إيمانهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يبطنونه في صدورهم وسيعاقبهم عليه الذين قالوا لإخوانهم واعدوا وأطاعونا ما قتلو قلت له. هم الذين تخلفوا عن القتال وقالوا لقراباتهم الذين أصيبوا يوم أحد لو أنهم أطاعونا ولم يخرجوا للقتال لما قتلوا قل أيها النبي ردا عليهم فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه من أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا وأن سبب نجاتكم من الموت هو القعود عن الجهاد في سبيل الله ولا تعتبن الذين قتلوا في سبيل الله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 ويستبشرون بالذين لم يلحقهم منهم من خلطهم ألا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 بدها ثبات يا شيخ يوسف بدها صبر الشغل الله يرزقنا وياكم الصبر رضي الله that investment can come up. ويكون مع هذا بثواب كبير ينتظرهم من الله وزيادة على الثواب عظيمة وأنه تعالى لا يبطل أجر المؤمنين به بل يوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم عليها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 so الذين قال لهم بعض المشركين إن قريشا بقيادة أبي سفيان قد جمعوا لكم جموعا كثيرة لقتالكم والقضاء عليكم فاحذروهم واتقوا لقائهم فزادهم هذا الكلام والتخويف تصديقا بالله وثقة بوعده فخرجوا إلى لقائهم وهم يقولون يكفينا الله تعالى وهو نعم الوكيل لنا نفوض إليه أمرنا فوائد من الآيات أولا من سنن الله تعالى أن يبتلي عباده ليتميز المؤمن الحق من المنافق وليعلم الصادق من الكاذب ثانيا عظم منزلة الجهاد وثواب أهله عظم منزلة الجهاد وثواب أهله عند الله تعالى حيث ينزلهم الله تعالى بأعلى المنازل ثالثا قدر الله تعالى وقضاؤه واقع لا محالة لا يمنعه حذر ولا تنفع معه حيلة رابعا فضل الصحابة وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة لما بذلوه من أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تعالى قالوا بجهة من الله وفضل الله ورجعوا بعد خروجهم إلى حمراء الأسد بثواب عظيم من الله وزيادة في درجاتهم وسلامة من عدوهم فلم يصبهم قتل ولا جرح واتبعوا ما يرضي الله عنهم من التزام طاعته والكف عن معصيته والله صاحب فضل عظيم على عباده المؤمنين إن ذلك الشيطان يحوف أورياه المخوف لكم الشيطان يخوفكم بانصاره واعوانه فلا تخافوهم فإنهم لا حول لهم ولا قوه وخافوا الله وحده بالتزام طاعته إن كنتم مؤمنين به حقا ولا يدنك الذين الفارعون بالكب إنهم لن الله شيئا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 إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضر الله أي شيء فهو الغني العزيز إنما يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم في الآخرة ولا يَحْتَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُزِي خَيْرٌ ولا يظنن الذين كفروا بربهم وعاندوا شرعه أن إمها لهم وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر خير لأنفسهم. ليس الأمر كما ظنوا وإنما نمهلهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي على اسمهم ولهم عذاب مذل ما كان الله ليذلهم.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 ولا يحسبن. ولا يحسبن الذين يدخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ولا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من النعم تفضلا منه فيمنعون حق الله فيها لا يظن أن ذلك خير لهم بل هو شر لهم لأن ما بخلوا به سيكون طوقا يطوقون به يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به ولله وحده ملك ما في السماوات والأرض وهو الحي بعد فناء خلقه كلهم والله بما تعملون من خير وشر خبير وسيجازيكم عليه فوائد من الآيات أولا ينبغي للمؤمن الا لا يلتفت إلى تخويف الشيطان له بأعوانه وأنصاره من الكافرين فإن الأمر كله لله تعالى ثانيا لا ينبغي للعبد أن يغتر بإمهال الله له بل عليه المبادرة إلى التوبة ما دام في زمن المهلة قبل فواتها ثالثا جرت سنة الله تعالى أن يختبر عباده بألوان الابتلاء والامتحان حتى يتميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق رابعا البخير الذي يمنع فضل الله عليه إنما يضر نفسه بحرمانها المتاجرة مع الله الكريم الوهاب وتعريضها للعقوبة يوم القيامة لقد استمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير سمع الله قول اليهود حين قالوا إن الله فقير حيث طلب منا القرض ونحن أغنياء بما عندنا من أموال سنكتب في صحائف أعمالهم هذه المقولة الشميعة ونكتب عليهم رضاهم بقتل أسلافهم لأنبياء الله عمدا وعدوانا ونقول لهم جميعا ذوقوا العذاب المحرقة في النار ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم أيها اليهود من المعاصي والمخازي وبأن الله ليس يظلم أحدا من عبيده الذين قالوا إن الله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 I'm that. تختبرن أيها المؤمنون في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيها وبما ينزل بها من مصائب ولا ولتختبرن في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة وما ينزل بكم من أنواع البلاء ولتسمعن من الذين أعطوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا شيئا كثيرا مما يؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم وإن تصبروا على ما يصيبكم من أنواع المصائب والابتلاءات وتتق الله بفعل ما أمر وترك ما نهى فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عزم ويتنافس فيها المتنافسون فوائد من الآيات في الآيات إشارة إلى مبلغ سوء أدب اليهود وكذبهم على الله وأنبيائه ثانيا من سوء فعال اليهودي وقبيح أخلاقهم اعتداءهم على أنبياء الله بالتكذيب والقتل ثالثا كتب الله تعالى على الخلق كلهم الموت فلا يسلم منه أحد ولا حيلة في ذلك وإنما على العاقل أن يجتهد في الاستعداد له رابعا كل فوز في الدنيا فهو ناقص وإنما الفوز التام في الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة خامسا من أنواع الابتلاء الأذى الذي ينال المؤمنين في دينهم وأنفسهم من قبل أهل الكتاب والمشركين والواجب حينئذ الصبر وتقوى الله تعالى وَإِذْ أَقَلَ اللَّهُ مِتَاقَ الَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ لَكُ بَيِّنُنَّهُ لِلنَّاكِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَلُوا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 لا تظنن يا أيها النبي أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائش ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوه من الخير لا تظننهم بمنجات من العذاب وسلامة بل محلهم جهنم ولهم فيها عذاب أليم. والله وللله وحده دون غيره ملك السماوات والأرض وما فيهما خلقاً وتذبيراً والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف.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 بنا إننا سمعنا داعيا للإيمان يدعو قائلا آمنوا بالله ربكم إلها واحدا فآمنا بما يدعو إليه واتبعنا شريعته فاستر ذنوبنا فلا تفضحنا وتجاوز عن سيئاتنا فلا تآخذنا بها وتوفنا مع الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات ربنا وآتنا ما وعدتنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسولك من الهداية والنصر في الدنيا ولا تفضحنا يوم القيامة بدخول النار إنك يا ربنا كريم لا تخلف وعدك فوعد من الآيات أولا من صفات علماء السوء من أهل الكتاب كتم العلم واتباع الهواء والفرح بمدح الناس مع سوء سرائرهم وأفعالهم ثانيا فيما خلق الله تعالى في الآفاق والأنفسه أعظم العبر لمن اعتبر وأظهر الشواهد على خالقها لمن طلب الهدى ثالثا التفكر في خلق الله تعالى يورث اليقين بعظمة الله وكمال الخضوع له له عز وجل رابعا دعاء الله وخضوع القلب له تعالى من أكمل مظاهر العبودية. استجاب لهم وطهم أنيلا أبوهم دعاءهم أني لا أضيع ثواب أعمالكم قلت أو كثرت سواء كان العامل ذكرا أو أنثى فبعضكم من بعض في الأصل الذي خلقتم منه والملة التي تتبعونها لا يزاد لذكر ولا ينقص لأنثى فالذين هاجروا في سبيل الله وأخرج وأخرجهم الكفار من ديارهم وأصابهم الأذى طاعة لربهم وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا لتكون كلمة الله هي العليا لأغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة ولا أتجاوزن عنها ولا أدخلنهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده الجزاء الحسن الذي لا مثل له لا يغرن تتقلق الذين لا تشعرن بهم ولا غم أيها النبي من تنقل الكافرين في البلاد وتمكنهم منها وسعه تجاراتهم وأرزاقهم فكل هذا يزول ولا يبقى لهم إلا أعماله السيئه قليل هذه الدنيا متاع قليل لا دوام له ثم بعد ذلك يكون مصيرهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة جهنم وبئس الفراش لهم النار لكن الذين اتقوا لهم الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ما كثير فيها أبدا جزاء معد لهم من عند الله تعالى وما أعده الله للصالحين من عباده خير وأفضل مما يتقلب فيه الكفار من ملذات الدنيا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بِآيَاتِ الله ثمنا قليلا ولا لهم أدوه عند ربهم إن الله سريع ليس أهل الكتاب سواء فإن منهم طائفة يؤمنون بالله وبما أنزل إليكم من الحق والهدى ويؤمنون بما أنزل إليهم في كتبهم لا يفرقون بين رسول الله خاضعين متذللين لله رغبة فيما عنده لا يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا من متاع الدنيا أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم ثوابهم العظيم عند ربهم إن الله سريع الحساب على الأعمال وسريع الجزاء عليها يا أيها الذين نصبر يا أيها الذين... أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله اصبروا على تكاليف الشريعة وعلى ما يعرض لكم من مصائب الدنيا وغالب الكفار في الصدر فلا يكونوا أشد صبرا منكم وأقيموا على الجهاد في سبيل الله واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون مطلوبكم بالسلامة من النار ودخول الجنة فوائد من الآيات أولا من عظيم فضل الله تعالى ورحمته بعباده مصارعته لإجابة دعائهم وسماع ندائهم ثانيا من تمام عدل الله أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية ولا في الثواب عليها ثالثا الأذل الذي ينال المؤمن في سبيل الله فيضطره إلى الهجرة والخروج والجهاد من أعظم أسباب تكفير الذنوب ومضاعفة الأجور رابعا ليس العبرة بما قد ينعم به الكافر في الدنيا من المال والمتاع وإن عظم لأنها زائلة وإن وإنما العبرة بحقيقة مصيره في الآخرة في دار الخلود خامسا من أهل الكتاب من يشهدون بالحق الذي في كتبهم فيؤمنون بما أنزل إليهم وبما أنزل على المؤمنين فهؤلاء لهم أجرهم مرتين السادسا الصبر, الصبر على الحق ومغالبة المكذبين به والجهاد في سبيله هو سبيل الفلاح في الآخرة سورة النساء مدنية مقصد السورة تنظيم المجتمع المسلم من داخله من خلال شفظ الحقوق الاجتماعية والمالية ازالة لرواسب بالجاهلية وتركيزا على حقوق النساء والضعفة التفسير سميت بذلك لذكر النساء فيها وتفصيل كثير من احكامهم يا سنة يا بنفسك نعم الله اجمعها اه بسم الله الرحمن الرحيم الا اذا كنت تقول بالكلام النفسي ثاني بسم الله الرحمن الرحيم يا <تصفيق> أيها الناس الذي من نفسه واحدة قال منها ينها عن ذكره وذل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 جازيكم عليها وآتليتانا أموالهم ولا أيها الأوصياء اليتامى، وهم من فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحلم أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين ولا تتبدلوا الحرام بالحلال بأن تأخذوا الجيد النفيس من أموال اليتامى وتدفع بدله الرديء الخسيس من أموالكم ولا تاخذوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم إن ذلك كان ذنبا عظيما عند الله وإن خفتم ألا لك ما تنفذوا من النساء تعدلوا او ما إذ ذلك ادنى ألا ما شاء الله فتحت وجوه الشباب على هلائه وإن خفتم أن لا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات التي تحت ولايتكم إما خوفا من نقص مهرهن الواجب لهن أو إساءة معاملتهن فدعوهن وتزوجوا الطيب من النساء غيرهن إن شئتم تزوجتم اثنتين أو ثلاثا أو أربعة فإن خفتم أن لا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واحدة أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإيماء إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوج من الحقوق ذلك الذي ورد في هذه الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى ألا تجور تجوروا وتميلوا وآتوا النساء صلغاتهن نحلة النساء مهورهن طيبة بها نفوسكم فان طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا اكراف فكلوه سائغا لا تنغيص فيه ولا تفص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 وَادْفَعْ عَنِّي مَنْ حَتَّى إِذَا وأيها الأولياء اليتامى إذا قاربوا سن البلوغ بإعطائهم جزءاً من مالهم يتصرفون فيه فإن أحسن التصرف فيه وتبيّن لكم رشدهم فسلمو إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة ولا تأكلوا أموالهم متجاوزين الحد الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند الحاجة ولا تبادر بأكلها خشية أن يأخدوها إذا بله ومن كان منكم له مال يغنيه فليمتنع عن الأكل من مال اليتيم ومن كان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 تعالى بالإحسان إلى الضعفة من النساء واليتامة لأن تكون المعاملة معهم بين العدل والفضل ثالثا جواز تعدد الزوجات إلى أربع نساء بشرط العدل بينهم والقدرة على القيام بما يجب لهن. رابعا مشروعية الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف لمصلحته وحفظا للمال الذي تقوم به مصالح الدنيا من الضياء إذن أفضل في <تصفيق> الوالدان الرجال نصيب مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم قليلا كان أو كثيرا وللنساء نصيب مما تركه هؤلاء خلاف لما كان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث هذا النصيب حق مبين المقدار مفروض من الله تعالى وإذا حضر القسمة والقربى واليتام حضر قسم التركة من لا يرث من الأقارب واليتام والفقراء فأعطوهم على سبيل الاستشباب من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم فهم متشوفون إليه وقد جاءكم بلا عناء وقولوا لهم قولا حسنا لا قبح فيه وليحسى الذين أوثرتوا من خلفهم ذرية منضعها فالقاروا عليه فَلِيَتَقُوَّ اللَّهَ يخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليهم من الضياع فليتقوا في من تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنهم وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا له قولا مصيبا للحق بأن لا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده ولا يحرم نفسه من الخير بترك الوصية إن الذين يأخذون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطنهم ناراً وسيصلون سعيراً إن الذين يأخذون أموال اليتامى ويتصرفون فيها ظلماً وعدواناً إنما يأكلون في أجوافهم ناراً تلتهب عليهم وستحرقهم النار يوم القيامة. يُوصيل الله في أولادكم إذ لك بالحظ الأنفرين فإن كنا نساء فرصت نسيح فلن نزل كانت واحدة فلن نصف بكل واحد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 ولهذا ولذلك قسم الميراث على ما بين وجعله فريضة منه واجبة على عباده إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده حكيما في شرعه وتدبيره فوائد من الآيات أولا دلت أحكام المواريث على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعية العدل بينهم ثانيا التغليض الشديد في حرمة أموال اليتامى والنهي عن التعدي عليها وعن تضييعها على أي وجه كان ثالثا قسمة المواريث في الشريعة قائمة على تحقيق العدل بين الورثة ومراعاة المصلحة بينهم رابعا لما كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس تولى الله تعالى قسمته في أحكام المواريث. ولا يصفوا ما ترك أدواتهم إذن لهم ولد فإن كان لهم إن ولدهم فلتهم من بعد وصيتي يوصن لها أمرين، ولهم نور. ما تركت زوجاتكم ان لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو انثى منكم أو من غيركم فإن كان لهن ولد ذكرا كان أو انثى فلكم الربع مما تركنا من المال يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن وقضاء ما عليهن من دين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 اخت لام فلكل واحد من الاخ لام او الاخت لام الثلث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 والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة تلك حدود الله ومن يضير الله ورسوله تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم شرائع الله التي شرعها لعباده ليعملوا بها ومن يطيع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يدخله الله جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها لا يلحقهم فناء وذلك الجزاء الإلهي هو الفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح قَمِيْئِيْ يَحْفِظُ اللَّهُ وَصُولُهُ يَتَعَلَّمُ صُولُهُ يُدْخِلُهُ, نارا يدخله نارا خالدا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 لا تقسم الأموال بين الورثة حتى يقضى ما على الميت من دين ويخرج منها وصيته التي لا يجوز أن تتجاوز ثلث ماله ثانيا التحذير من التهاون في قسمة المواريث لأنها عهد الله ووصيته لعباده المؤمنين فلا يجوز تركها أو التهاون, التهاون فيها ثالثا من علامات الإيمان امتثال أوامر الله وتعظيم نواهيه والوقوف عند حدوده رابعا هذه الأحكام المتعلقة بالميراث وقسمته بين الورثة هي من الأحكام التي عهد الله بها إلى عباده وحذرهم من التهاون بها خامسا من عدل الله تعالى وحكمته أن من أطاعه وعده بأعظم الثواب ومن عصاه وتعد حدوده توعده بأعظم العقاب والله يثين الباحثة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 وَالَّذَانِ يَشْهَدَانِ مِنْكُمْ كَأَنَّهُمَا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 ولا يقبل الله توبة الذين يصرون على المعاصي ولا يتوبون منها إلى أن يعانوا سكرات الموت فعندئذ يقول الواحد منهم إني تبت الآن مما ارتكبته من المعاصي ولا يقبل الله كذلك توبة الذين يموتون وهم مصرون على الكفر أولئك العصاة المصرون على المعاصي والذين يموتون وهم على كفرهم اعددنا لهم عذابا أليما يا أيها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 حتى يتنازلن لكم عن بعض ما اعطيتموهن من مهر وغيره إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنة فإذا فعلن ذلك جاز لكم امساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما اعطيتموهن وصاحب نساءكم صحبة طيبة وصاحب نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى وبدل الإحسان فإن كرهتمهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهم فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة الدنيا والآخرة فواعدوا من الآيات أولا ارتكاب فحشة الزنا من أكثر المعاصي خطرا على الفرد والمجتمع ولهذا جاءت العقوبات عليها شديدة ثانيا لطف الله ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب ويسر له أسبابها وأعانه على سلوك سبيلها ثالثا كل من عصى الله تعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه جل وعلا وجاهل بآثار المعاصي وشؤمها عليه رابعا من أسباب استخدامه امرار الحياة الزوجية ان يكون نظر الزوج متوازنا لا يحصر نظره فيما يكره بل ينظر ايضا الى ما فيه من خير فيها ولا فيها؟ خامسا امساك الرجل امرأته مع ما يكره منها امتثالا لامر الله تعالى يرجى والحال هذه ان يجعل الله فيما يكره منها خيرا كثيرا له وَإِنْ أَرَبْتُمُ اسْتِبْدَانَ دُودٍّا كَانَ فَلَا تَأْخُذُوا إن أردتم أيها الأزواج تطليق امرأة واستبدالها بغيرها فلا حرج عليكم في ذلك وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم على فراقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يجوز لكم اخذ شيء منه فإن أخذ ما اعطيتموهن يعد افتراء مبينا وإثما واضحا وفيذ وقد بعضكم بعض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 تتزوجوا ما تتزوج وما تزوجه اباؤكم من النساء فإن ذلك محرم إلا ما سبق من ذلك في الجاهلية فلا مؤاخذة عليه ذلك أن تزوج الأبناء من زوجات آبائهم كان امرا يعظم قبحه وسبب غضب الله على فاعله وساء طريقا لمن سلكها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم نكاح امهاتكم وان علونه اي ام الام وجدتها من جهه الاب او الام وبناتكم وان نزلنا اي بنتها وبنت بنتها وكذلك بناتي الابن والبنت وإن نزلنا وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما وعماتكم وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن علونا وخالاتكم وكذلك خالات امهاتكم وآبائكم وإن علونا وبنات الأخي وبنات الأخت وأولادهن وإن نزلوا وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن وبنات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 وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ولو لم يدخلوا بهن ويدخل في هذا الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة وحرم عليكم الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة إلا ما مضى من ذلك في الجاهلية فقد عف الله عنه إن الله كان غفورا لعباده التائبين إليه رحيما بهم وثبت في سنته تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها فوائد من الآيات أولا أباح الله الطلاق بين الزوجين وجعل أمر للرجل. ثانيا إذا دخل الرجل بامرأته فقد ثبت مهرها ولا يجوز له التعدي عليه أو الطمع فيه حتى لو أراد فراقها وطلاقها ثالثا حرم الله تعالى نكاح زوجات الآباء لأنه فاحشة تنقطها العقول الصحيحة والفطر السليمة رابعا بين الله تعالى بيانا مفصلا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم سواء أكان بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع تعظيما لها وصيانة لها من الاعتداء الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأفلحت الوجوه